ان فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من نعمتك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيز هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ لَّذِينَ بِاللَّهِ ظَنُّوا السُّوءَ عَلَيْهِمْ غَإِرَةُ السَّعِيرِ إِوَاهْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 والله صوت ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شالتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان ارا بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما مبين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 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِلَى انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَّا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل كل لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لَا يَسْتَغِفِرُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الْأَعْرَامِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ وان يؤمنون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعلمكم عذابا اليما ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضى الله عن المؤمن الذين يضايعونك تحت الشجره فعالما ما في قلوبهم فعالم ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعليكم الله مغانم كثيره تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم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 لعل من الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية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 تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدَيْنِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدَيْنِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِ يُعْجِبُ الزُّلَّاءَ عَلَى يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّانِ نوفرة وأجرا عظيما